أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك الكرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلاً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 اسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رآ نارا فقال لأهلهم كشوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فعبدني وأكمل الصلاة لذكري إن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 وحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا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 أن قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني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 فَلَنَبْتَثَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرٍ يَا مُوسَى وَاصْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اِذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى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 ازواجا من نبات ستا قلوا واروا ان ماكم ان شي ذلك لايات لاول انها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى وَلَمَّا قَادَ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَتَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَدَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوَا قَالَ مَوْعِدُكُم يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ بُحْفَا فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قَالَ لَهُم مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا سَيُصْبِحُكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُ بَيْنَهُمْ وَأَسْرَرُوا النَّجْوَى قَالُوا إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما قَالَبَلْ أَلْقُوا فَإِذَا خِبَالُهُمْ وَيُصِيحُهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهَا أَنَّهَا تَسْعَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى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 تُم لَهُ قَبْلَ أَن آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرٌ مِّنَ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعٍ ولتعلمن أينا أسد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أنت قاض فوضي هذه الحياه الدنيا اننا امننا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. جَزَاهُ رَبُّهُ مُدْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَنَّتَنَّ مَلَاءٌ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدَّ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ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 بَلَْ قَدَأَو حَنَ إِلَ مُ سَاءًا أَسْلِبِعبَاد فَِ بَ لَهُ طَر قَ فِي البَحْرَ بَسَلَّ تَخَافُ دَوَكَ وَلَا تَخْْشَ فَتْبعَعهُم فيِيعَوْنُ بِجُنود فَوشَهُم مِنَ اليَم مِمَا وَأَظَلَّ فِي الْعَوْنِ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى ۚ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَقَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى قُلُوا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 وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى وَلَهُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَارِي وَعَدِلْتَ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى قَالَ فَإِنَّنَا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ الْمُسَامِرِي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 قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلَكِنَا وَلَكِنَّا حُمِلْنَا أُذَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَسَاهُمْ مِنْ قَصَمٍ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا سَذَلَّهُ خَوَّارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَاهُكُمْ وَإِلَاهُ مُوسَى فَنَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَن لَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلُهُ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَوْ قَدَّمَ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إن فَتَتَّبِعُوهُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَهُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَهُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَهُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَهُ قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يرجع إلينا موسى. قال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 قَال سَنذهب فإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَكُونَ لَامِسًا سَوَاءٌ إِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَ وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ضَلَّتْ عَلَيْهِ عَيْنَاكَ فَلَنْ يُحَرِّقَنَّهُ إنه في اليمن أسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنبار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 وَونَحشّرُ المجرمينَ يَوومَئِذزُم ق ييتَخواانفَةَُ بَينَهُم إَّ بِسُْم إللاا عَشرَ نَحن عَلَ بِمَا يَقُونَ إذ يَقولُول أَمْثَلُهُم طَرين قةَ إَّ بِسُم إَِّا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَكُنْ لَيَانًا سُفْوَانَ رَبِّنَا سَفًا فَيَذَرُهَا قَانًّا صَفًّا صَفًا لَا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ الرحمن وخسائن الاصوات للرحمن فلا تسمعوا الا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعه الا من ادن لهم رحمان ورضي له قولا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 عمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف من الموت ولا هم وكذلك انزلنا قرانا عربيا و فيه من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 te jaumbel sukü su ACII näe ka nite millõuksu ta Rakuli võtida mõtteeg neul iga badmete فوسْسَعِلَهِ الشَّيطَانُ قَالََ آدَمُهَا الأدُ لُنْكَ عَ شَدَرَةِ الْ الْخُلبِ وَمُكَِّ يَبَلَ فَكَل مِنهَا فَبَدَت لَ مَا سَوؤَاتُ مَا وَطَفِق يَخْصِ فَانِ عَلَيهِ مَا م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 حَاشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتَ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ آتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَن أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ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 ولاولا كلمه وسبقات مر ربك لكان لزاما واجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آنا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 زكُ رَبِّكَ خَيرُ وَأَبقَ وَأَمرُ أَلكَ بِال الصَّالاتِ وَصْطَابِرلَهَا ل نَسْأَلُ كَرِزقًَا نحن نَرنْزُكُك وَلقِبَةُ التَّكُو وَقَالُوا لَ ل يَأتينَ بِآيَةٍ مرُوَبّه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 129. كل كل متربص ستربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى